Book 2 65 65 65 Nickelse 2 Al-nafi 2 Al-nafi 2 Er ringen dyr Hal هل الخاتم غالي الثمن؟ ناي، 100 لا، يكلف مئة يورو فقط. لا، يكلف مئة يورو فقط. لكنّيّ ها ها 50. 50. 50. أعد ألغ الفعالية. هل صرت جاهزاً؟ هل صرت لا. ليس بعد. لا. ليس بعد. من جاي أسن أعرف عادي. لكن سأجهز لكن سأجهز حالاً. هل تريد مزيداً من الشوربة؟ هل تريد مزيداً من الشوربة؟ ناي، لا،, لا أريد أكثر. لا، لا أريد أكثر. من لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ لا كن موّل. لا، صار لي شهر واحد. لا، صار لي شهر واحد. Men jeg kender allerede mange mennesker. وقد sirtu اعرف الكثيرين. وقد صرت اعرف الكثيرين. Kører du hjem i morgen? Hal du safar gadan ila darikum? Hal tusafar radan ila darikum? Nej, først i weekenden. فقط في العطلة الأسبوعية. لا، فقط في العطلة الأسبوعية. من يجّا كمر تبّعّيّة بالرّادّةّ فيّنّدا. ولكنّي سأرجع يوم الأحد. <تصفيق> ولكني سأرجع يوم الأحد. <تصفيق> هل قد يوم بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ لا، هناك ستن لا، هي الآن بلغت السابعة عشرة لا، هي الآن بلغت السابعة عشر ولكن قد صار لها صديق Hvalakken Kodsara Vær venlig at gå ind på 3 2de for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.